الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم طال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 َان كَِفُْهُم وَمَا كَوا يَفتَرُون وَإِذصَرَف نَا إِلَْ كََ فَرَهُ مَِجِ يَستَمِرونَ القُرآانَ فَلَم مَا حَذَر فَلَم حَظَرُهُ قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدين طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي وليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي البوتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يُعرض الذين كفروا على النبي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 بلار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل النهار المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلمين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 مَنزَلُهُم فِي الْأَنَاجِيرِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شِطَاءَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَسْتَوَى فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَغِي وَبِهِ مُلْكُ الله اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ أَجْرًا